بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل السابع والتسعون من التذكرة أخرجه الترمذي في جامعه وذكر رمي ياجوج وماجوج بن متصل بالحديث فقال ثم يسيرون حتى يمتهوا إلى جبل بيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من في الأرض فهلما فالنقط المن في السماء فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم محمر واندما ويحاصر عيسى بن مريم الحديث وقال بدل قوله فيطرحهم حيث شاء الله قال فتحملهم فتطرحهم بالنهيل قال ويستوقد المسلمون من قسيهم ونشابهم سبع سنين قال ويرسل الله عليهم مطرا الحديث إلى آخره في غير الترمذي فيطرحهم في المهيل والمهيل البحر الذي عند مطلع الشمس وخرجه ابن ماجة في سننه أيضا كما خرجه مسلم ولم يذكر الزيادة التي ذكرها مسلم واتصلت ولا الترمذي متصلة من حديث النواس بن سمعان وإنما ذكرها من حديث أبي سعيد الخدري وسيأتي إن شاء الله تعالى وذكر ما ذكره الترمذي فقال أو ذكر ما ذكره الترمذي فقال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا بن جابر أي يحيى بن جابر الطائي قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أنه سمع النواس بن سمعان يقول قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يستوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأكرستهم سبع سنين قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن رافع أبي رافع عن أبي عمر الشيباني زرعة عن أبي أمامة الباهلي قال خطبنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدجال وحذرناه وكان من قوله أن قال إنه لم يكن فتنة في الأرض منذ ذرأ, الله منذ ذرأ الله تعالى آدم صلى الله عليه وسلم أعظم من فتنة الدجال وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال وأنا آخر الأنبياء وانتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة فان يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج كل مسلم وان يخرج من بعدي فكل حجيج نفسي والله خليفتي على كل مسلم وإنه يخرج من حلة بين الشام والعراق فيعيث أو فيعبث يمينا ويعبث شمالا يا عباد الله أيها الناس فاثبتوا فإني سأصفه لكم صفه لم يصفها إياه نبي قبلي إنه يبدو فيقول أنا نبي الله ولا نبي بعدي ثم يثني فيقول أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا وَإِنَّهُ أعور وَإِنَّ ربكم ليس بأعور وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن من كاتب وغير كاتب وإن من فتنته أن معه جنة ونارا فمن ابتلي بناره فليستعذ بالله فَوَاتِحَ فواتح الكهف فتكون, فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم وإن من فتنته أن يقول لأعرابي أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك فيقول نعم فيمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولون فيقولاني يا بني اتبعه فإنه ربك ولياذ بالله عز وجل قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح الترمذي اثنان صحيح ابن ماجه متابع بعون الله عز وجل وإن من فتنته أي يسلط, يسلط على نفسه واحدة فيقتلها فيمشرها بالممشار حتى يلقى نصفين ثم يقول انظروا إلى عبدي فإني أبعثه الآن ثم يزعم أن له ربا غيري فيبعثه الله فيقول له الخبيث من ربك فيقول رب الله وأنت عدو الله أنت الدجال والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم قال أبو الحسن الطنافسي فحدثنا المحاربي قال حدثنا عبد الله بن الوليد الرصافي عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة قال قال أبو سعيد ما كنا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب حتى مضى سبيله قال المحاربي ثم رجعنا إلى حديث أبي رافع قال وإن من فتنته ان يامر السماء أم تمطر ويأمر الأرض أم تنبت فتنبت وإن من فتنته ان يمر بالحي فيصدقوه فيأمر السماء أم تمطر فتمطر ويأمر الأرض أم تنبت فتنبت حتى تروح مواشيهم من بيوتهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصر وادره ضروعا وإنه لا يبقى شيء من ولا يبقى شيء، لا لا يبقى من الأرض إلا وطية، وظهر عليه إلا مكة والمدينة، فإنه لا يأتي من نقب من أنقابها إلا لقيته الملائكة بالسيوف المصلته حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات. فلا يبقى منافق ولا منافقة الا خرج اليه فينفي الخبث فينفى الخبث منها او فينفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص او نستطيع ان نقول فينفى الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص او كما قال فقالت أم شريك بنت أبي العسكر يا رسول الله فأين العرب قال هم قليل وجلهم ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم عليه السلام فيرجع ذلك الإمام ينكص القهقرى ليتقدم عيسى يصلي بالناس فيضع عيسى عليه السلام يده على كتفه ثم يقول له تقدم فصلي فإنها لك أقيمت فيصلي بهم إمامهم فإذا صرف قال عيسى عليه السلام افتح الباب فيفتح ووراءه الدجال ومعه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلو وسلاح فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء ومنطلقها هاربا ويقول عيسى عليه السلام إن لي فيك ضربة لم تسبقني بها فيدركه عند باب اللد الشرقي فيضربه فيقتله فيهزم الله اليهود ولا يبقى شيء مما خلقه الله توار به يهودي إلا أنفق الله أنفق الله ذلك الشيء ولا حجر ولا شجر ولا حائط ولا داب إلا الغردقه فإنها من شجرهم لا تنطق إلا قال يا عبد الله المسلم هذا يهودي تعال فاقتله قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإن أيامه أربعون سنة السنة كنصف السنة والسنة كالشهر والسنة, والسنة كالشهر والشهر كالجمعة وآخر أيامه كالشررة يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي فقيل يا رسول الله كيف نصلي في تلك الأيام القصار قال تقدرون فيها أو تقدرون أعيد قال تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في هذه الأيام الطوال ثم صلوا قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيكون عيسى عليه السلام في أمتي حكما وعدلا وإماما مقسطا يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة لا يسعى على شات ولا بعير وترفع الشحناء والتباغض وترفع تنزع حمة كل ذات حمة حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره وتفر الوليدة الأسد فلا, يضر فلا يضرها ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء وتكون الكلمة, وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله وتضع الحرب أوزارها وتسلب قريش ملكها وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من العنب أو على القطف من العنب فيشبعهم ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم ويكون الثور بكذا وكذا من المال وتكون الفرس بالدريهمات قالوا يا رسول الله وما يرخص الفرس قال لا تركب لحرب أبدا قيل له فما يغلي الثور قال تحرث الأرض كلها وإن, وإن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد يأمر الله تعالى السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها ثم يأمر السماء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 للمؤدب حتى يعلمه للصبيان في الكتب في المكتب وفي حديث أسماء بنت يزيد العنصارية قالوا يا رسول الله ذكرت الدجال فوالله إن أحدنا لا يعجن عجينة فما يخبز حتى يخشى أن وأنت تقول الأطعمة تزوى إليه فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يكفي المؤمن يومئذ ما يكفي الملائكة فقالوا فإن الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولكنها تقدس فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طعام المؤمنين يومئذ التسبيح وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في بيتي فذكر الدجال فقال إن بين يديه ثلاث سنين سنة تمسك السماء ثلث مطرها والأرض ثلث نباتها والثانية تمسك السماء ثلثي قطرها والأرض ثلثي نباتها والثالثة تمسك السماء قطرها كله والأرض نباتها كله فلا يبقى ذات ظلف أو فلا تبقى ذات ظلف، ذات ظلف ولا ذات طرس من البهائم إلا هلكت وإن من أشد فتنته أنه يأتي لعربي فيقول رأيت إن أحييت لك إبل إبلك ألاست تعلم أني رب؟ فيقول بلا، فيمثل الشيطان له نحو إبله كأحسن ما تكون ضروعة. كأحسن ما تكون ضروعا وأعظمه سمنة قال ويأتي الرجل مات تأخوه ومات تأبوه فيقول رأيت إن أحييت لك أخاك وأحييت لك أباك لست تعلم اني ربك فيقول بلى فيتمثل الشيطان نحو أبيه وأفيه قبل المتابع في الحاشية واحد ضعيف الاسناد ابن ماجا فيه عبد الرحمن المحاربي مدلس اثنان ضعيف الاسناد احمد فيه, شهر فيه جهر بن حوشب وقد ذكرنا متابع بعون الله عز وجل قالت ثم خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لحاجته ثم رجع والقوم في اهتمام وغم مما حدثهم به قالت فأخذت بجنبتي الباب فقال هي يا أسماء قلت يا رسول الله لقد خلعت أفئدتنا بذكر الدجال قال إنه يخرج قال إن يخرج وأنا حي فأنا حجيجه. وإلا فإن ربي خليفة على كل مؤمن قالت أسماء فقلت يا رسول الله وإنا لنعجن عجيننا فما نخبزه حتى نجوع فكيف بالمؤمنين يومئذ قال يجزيهم ما يجزي أهل السماء من التسبيح والتقديس وخرج مسلم وخرج وابن مسلم ماجة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمزلن ابن مريم حكما عدلا فليكسرن الصليب ولا يقاتلن الخمزير ولا يضعن الجزية ولا يتركن القلاص فلا يسعى عليها فلا يسعى عليها ولا تذهب الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون الناس ولا يدعون الناس الى المال فلا يقبله أحد وعنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كيف أنتم اذا نزل عيسى ابن مريم فيكم وإمامكم منكم وفي رواية فأم فأمكم منكم قال ابن أبي ذئب تدري ما إمامكم منكم قلت تخبرني قال فأمكم بكتاب ربكم عز وجل وسنة نبيكم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يهلن ابن مريم بفجّم من الروحاء حاجّا أو معتمرا أو لا يثنينهما أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وجاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال: لا يدركن المسيح ابن مريم رجالا من أمتي مثلكم أو خيرا منكم. يقول ذلك ثلاث مرات ذكره ابن برجان في كتاب الارشاد له وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال ينزل عيسى بن مريم على ثمانمائة رجل وأربع امرأة خيار من من على الأرض يومئذ وكصل وكصلحاء أو من مضى وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال ينزد عيسى بن مريم فيتزوج, فيتزوج ويولد له ولد ويمكذ خمسة وأربعين سنة ويدفن معي في قبر فأقوم أنا وعيسى من قبر واحد بين أبي بكر وعمر ذكره الميانشي أبو حفص قبل المتابعة في الحاشية واحد سبق تخريجه اثنان صحيح مسلم وابن ماجه ثلاثة صحيح مسلم أربعة صحيح الاسناد عبد الرزاق وابن حبان والبغوي في شرح السنة خمسة إسناده ضعيف الحكيم الترمذي والحاكم فيه الميس بن يونس عن صفوان وهو خبر منكر ستة إسناده ضعيف الديلمي وكنز العمال سبعة ضعيف الإسناد ابن الجوزي في العلل المتناهية متابع بعون الله عز وجل ويقال إنه يتزوج امرأة من العرب بعدما يقتل الدجال وتلد له بنتا فتموت ثم يموت هو بعدما يعيش السنتين ذكره أبو الليث السمرقندي وخالفه كعب في هذا وإنه يولد له ولدان وسياتي وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يمكث عيسى في الأرض بعدما ينزل أربعين سنة ثم يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه ذكره أبو داود الطيالسي في مسنده قال حدثنا هشام عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة وبهذا السند عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الأنبياء اخوه لعلات عل... شتى ودينهم واحد وأنا أولى بالناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي فإذا رأيتموه فعرفوه فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض فإنه رجل رجلا مربوعة إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين كان رأسه يقطر ولم يصبه بلال وإنه يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويفيض المال حتى يهلك في زمانه أو تهلك في زمانه الملل كلها غير الإسلام وحتى يهلك الله في زمانه مسيح الضلاله الأعور الكذاب وتقع الأمنة في الأرض حتى يرعى الأسد مع الإبل والنمر مع البقر والذئب مع الغنم ويلعب الصبيان والحيات فلا يضر بعضهم بعضا يبقى في الأرض أربعين سنة ثم يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه وفي بعض الروايات أمنه يمكث أربع وعشرين سنة متابع بعون الله عز وجل وفي حديث عبد الله بن عمر ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين, ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام الحديث خرجه مسلم وقد تقدم بكماله وهذا يدل على أنه يمكث في الأرض سبع سنين والله تعالى أعلم وقال كعب الأحبار إن عيسى عليه السلام يمكث في الأرض أربعين سنة ويكثر الخير على يديه وتمزّل البركات في الأرزاق حتى إن العنب لا يأكل منها الرجل حاجته ويفضل والقطف من العنب يأكل منه الجمع الغفير والخلق الكثير حتى إن الرمانة لتثقل تثقل الجمل وحتى إن الحي لا يعبر بالميت فيقول قم فانظر ما أنزله الله من البركة وإن عيسى عليه السلام يتزوج من بامرأة من آل فلان ويرزق منها ولدين فيمسى أحدهما محمد والآخر عيد فيسمي الصحيح فيسمي أحدهما محمد محمد والآخر موسى فيسمي أحدهما محمد والآخر موسى ويكون الناس معه على خير وفي خير زمان وذلك أربعين سنة ثم يقبض الله روح عيسى ويذوق, ويذوق الموت ويدفن إلى جانب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحجرة ويموت خيار الأمة ويبقى شرارها في قلة من المؤمنين فذلك قوله عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ في الحاشية واحد ضعيف الإسناد أبو داود الطيالسي فيه عبد الرحمن بن آدم مجهول إثنان صحيح البخاري ومسلم وأحمد واللفظ له في هذا النص وعبد الرزاق وأبو داود وابن حبان ثلاثة سبق تخريجه أربعة صحيح مسلم وأحمد هو الترمذي وقال حديث حسن صحيح وهو كما قال وابن ماجه والحديث يقرا بدأ بفتح الباء وبضمها بدأ وبضمها أيضا بعون الله عز وجل وقيل إنه يدفن بالأرض المقدسة مدفن الأنبياء فصل ذهب قوم إلى أنه, إلى أنه بنزول عيسى عليه السلام يرتفع التكليف فصل ذهب قوم إلى أنه بنزول عيسى عليه السلام يرتفع التكليف لألا يكون رسولا إلى أهل ذلك الزمان يأمرهم عن الله تعالى وينهاهم وهذا أمر مردود بالأخبار التي ذكرناها من حديث أبي هريرة وبقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخاتم النبيين وقوله عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي وقوله وأنا العاقب يريد آخر الأنبياء وخاتمهم وإذا كان ذلك فلا يجوز أي توهم أن عيسى ينزل نبيا بشريعة متجددة وغير شريعة سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نبينا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بل إذا نزل فإنه يكون يومئذ من أتباع سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كما أخبر موسى وعيد كما أخبر صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حيث قال لعمر لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي وقد روى, روى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيقول أميرهم تعالى صل بنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء لكرامة الله لهذه الأمة خرجه مسلم في صحيحه وغيره فعيسى عليه السلام إنما ينزل مقررا لهذه الشريعة ومجددا لها إذ هي آخر الشرائع ومحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم آخر الرسل فيمزل حكما مقسطا وإذا صار حكما فإنه سلطان يومئذ للمسلمين ولا إمام ولا قاضي ولا مفتي قد قبض الله تعالى العلم وخل الناس منه فيمزل وقد علم بأمر الله تعالى له في السماء قبل أن يمزل ما يحتاج إليه من علم هذه الشريعة للحكم به بين الناس والعمل به في نفسه، فيجتمع المؤمنون عند ذلك إليه ويحكمونه على أنفسهم إذ لا أحد يصلح لذلك غيره، ولأن تعطيل الحكم غير جائز، وأيضاً فإن بقاء الدنيا إنما يكون بمقتضى التكليف إلى أن لا يقال في الأرض: الله الله على ما يأتي، وهذا واضح. فإن قيل فما الحكمة في نزوله في ذلك الوقت دون غيره؟ فالجواب عنه من ثلاثة أوجه: أحدها يحتمل أن يكون ذلك لأن اليهود همت بقتله وصلبه، لأن اليهود همت بقتله وصلبه، وجرى أمرهم معه على ما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهم أبداً يدعون أنهم قتلوه وينسبونه في السحر وغيره إلى ما كان الله برأه ونزهه منه ولقد ضرب الله تعالى عليهم الذلة فلم تقم لهم منذ أعز الله الإسلام وأظهره راية ولا كان لهم في بقعة من بقاع الأرض سلطان ولا قوة ولا شوك ولا يزالون كذلك حتى تقرب الساعة قبل المتابعة في الحاشية واحد حسن الإسناد أحمد والدارمي وابن عبدالبرو في جامع العلم وفضله وفي تحقيق الشيخ الألباني كتاب السنة لأبي عاصم قال حديث حسن اثنان صحيح مسلم وأحمد واللفظ لها تابع بعون الله عز وجل فيظهر الدجال وهو أسحر السحرة ويبايعه اليهود فيكونون يومئذ جنده مقدرين أنهم ينتقمون به من المسلمين فإذا صار أمرهم إلى هذا أنزل الله تعالى الذي أنزل الله تعالى الذي عندهم أنهم قد قتلوه وابرزه لهم ولغيرهم من المنافقين والمخالفين حيا ونصره على رئيسهم وكبيرهم المدعي الرومبيه فقد له هزم جنده من اليهود بمن معه من المؤمنين فلا يجدون يومئذ مهربا وإم توارى أحد منهم بشجر أو حجر أو جدار ناداه يا روح الله هنا عيد يا روح الله ها هنا يهودي حتى يوقف عليه فإما أن يسلم وإما أن يقتل عيد فإما أن يسلم وإما أن يقتل وهذا وكذا كل كافر من كل صنف حتى لا يبقى على وجه الأرض كافر وصل الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه إرمعينا وآفر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم بكرمك يا أكرم الأكرمين يا الله